الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أماتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَيِّ يَتْمَاسَ ذَلِكُمْ تُعْضُونَ بِهِ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 ثُمَّ يُنَبِّئُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُوُّوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُوُّوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ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 نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 تحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحافظون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 من حاد الله ورسوله ولو كانوا, ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولا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 هذا حزب الله الا إن حزب الله هم المفلحون